في هدوء في وقت السحر ما اجمل الدمع على قد في هدوء الليل في وقت على قد عندما قمت اصلي ارتجي اخوال اله عندما قمت اصلي ارتجي اخوال اله الكتاب ما أخلى أوقات الصلاة في هدوء الليل في وقت سحر ما أجمل دمع على خط حدر في هدوء الليل في وقت سحر ما أجمل ذمعا على خد حدر يقشع الجسم مني فيغمئ النفؤاتي يقشع الجسم مني فيغمئ النفؤاتي ربي تجاوز عني قل يا رب ساتي في هدوء الليل في وقت السحر ما أجمل الدمع على خد حدر في هدوء الليل السحر ما أجمل دمعا على خد حدر الدمع عنوار صدقي الدمع ما أخلاق الدمع عنوار صدقي الدمع ما سينعن العثار الدمع فيه نجا يمود الى ليلي في وقت السحر ما اجمل الدم على على فد حدر في هدوء الليل في ودي صحا على خد حدا يا رب يا غفار اني غريب يا رب يا غفار اني غريب منك إليك الفرار في هدوء الليل في وقت السحر ما أجمل دمع على خد الحدر في هدوء الليل في wa kunti sahar ma ajmala dam'a ala khaddin hadar ala khaddin hadar ala khaddin ala khaddin